والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنتم أولياء لله من دون الناس فتمنوا, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم قل ان الموت الذي تفرون منه فانه لاغي فتثم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون الله اكبر الله ربنا <تصفيق> <تصفيق> وعلى الرضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجوعة فاسعوا إلى ذكر الله, إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَنَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُولٍ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا لِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ والله خير الرازقين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا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 وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله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 على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين, ولكن المنافقين لا يفطهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل العزة ولكن المنافقين ولكن المنافقين لا الله أكبر الله, أكبر سمع الله لمن حمده ربنا استعينوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ام يا ايها الذين امنوا لا تنفقوا اموالكم ولا انا وَنَائكَهُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا إِنَّ رَزَقَنَا مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ مِنْ قَبْرٍ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا وَيَقُولَ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 এমন <Trib> ঘটনা <forums> <das quartan unterschied> <vanilla> उच्छेद्लम राजत्व दिल्ली ज्ञान दिल्ली मनोनी मेन जो मेरे ना उद्देश्य মুফলিসুর রহমান মানিমদুল্লাহ বিনার হুসেন মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম হারুন হুসেনের উপস্থাপনায়মিনের কিভাবে মমিন আল্লাহর দয়া অর্জন করেন বোঝার জন্য দেখুন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কোরআনের কাহিনী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 सकाल साढ़ चूड़ बारह विश्व महा আল আহ কোরআন কে রাখবেনি কোরআন শুধুমাত্র মহিন্দের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন शाई आब्दुर रहमान मदानी आसून कुरान दिए जीवन गोडी परवर्ती अनुष्ठान पीस टीवी पिसा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 ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار قالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم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 আমি الله মানুষ আমি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 عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده أبنا ولك الحام সসালামুক الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك لك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 ان يئوتن ثم عدتهن ثلاثه اشهر ولا الى لم يحض واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله أنزله إليكم ومن يثق بالله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره اسكنوهم من حيث سكنت موجودت ولا تظلم ان حلهم فانرضعن لكم فاتوهن اجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وان تعثرتم فسترضعوا له اخرى لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلي ইহরি ও আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দুজা নাদমী আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা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 समग्र जीवन के सफल और सुंदर करोजन सोन्नाथर वस्तवायन देख से मंगलवार रे आठ टुन सम्प्रचार सकाल सतट देशे